وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له